<Sýstats> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الله الرحمن ما خلق الحمد لله من الحمد لله عد ما في الحمد لله عد ما كتابه الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله عد كل شيء والحمد لله شيء اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بكم في هذه المبادره الكريمه من موقع طريق الله وان شباب احلى شباب لو عرفتموه وبدايه قبل ان ابدا في الحديث عن اعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أبدأ هقول مثل تخيلوا جماعة معايا لو أن واحد قاعد في غرفة وهو معصوب العينين وهو يتخيل أن الدنيا ظلام في ظلام والجو خياج الغرفة كل نهار الدنيا مضيئة والجو في نشاط لكنه يرى دائما الدنيا في ظلام ليه؟ هو في مشكلة عنده هو في مشكلة في إدراكه في مشكلة في عينيه هو معصوب العينين كثير من الناس ممكن تكون الحقائق مع أن الحقائق هي الحقائق يعني مش معنى أن هذا يجول معصوب العينين أن ما فيش نهال هو ممكن ينكر هو ممكن يقول ما فيش نهال أنا ما شفتش نهال أنا مش شايف نهال لكن الحقيقة أن النهال هو النهال وأن الشمس مضيئة فكثير من الناس بيبقى الحقائق غائبة عنه وما ذلك إلا لضعف إدراكه أو لغفلته أو لأنه معصوب العينين معصوب العينين عن إدراك الحقائق معصوب العينين أنه هو مش فين الطريق النبي الله عليه وسلم هو الطريق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الامه سيد ولد ادم افضل من على الارض افضل من خلق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه النبي صلى الله, الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بل الله سبحانه وتعالى على العالمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين اثبعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وان كانوا من قبلوا في لفي ضلال من من الله على المؤمنين الله سبحانه وتعالى امنى على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في واحد مش شايف ده هو مش عارف ده هو مش عايز يشوف ده هو غفل عنده هو بيبحث في أشياء كثيرة كثير من النا تويه انا حاسب الضياع انا حاسب التلثم انا حاسس بالحيره أنا أنا عندي شك انا عندي أمراض, أنا عندي شبهات انا عندي شكوك وهو عن الحقائق بعيد عن وما علينا الا نفك هذه العصاب عن اعيننا حتى نرى الحق حق حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي المعظم في السماء والارض المحمود في السماء والارض هذا احمد خلق الله سبحانه وتعالى الله هذا الرجل الذي رفع الله سبحانه وتعالى ببعثته وبرسالته وبعبوديته الإصر والأغلال عن البشرية والذي رحم الله سبحانه وتعالى البشرية ببعثته النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المؤسف حقيقة من المؤسف أنك انت تجد في زمن الانترنت وزمن المحركات البحسية وزمن ا يعني تقدم التكنولوجيا وتجد ناس لسه بعيد تماما عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني فينا مسلمين كتير ما يعرفوش عن النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين في منهم كتير عارفين عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم في من يهودي والنصارى العلماء اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنه زي ما انت عارف ابنك كده وزي ما انت عارفه بنتك كده هو عارف ايه ما انت عارفه ابني كده هو عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عارف صفته لكنه ابى إلا أن يعاند الحق من المحزن انك تجد من المسلمين اللي الذي انه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسمه يعني ما عارفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم رباعي ما عارفش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عارفش اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي احنا مهتمين بمغنيين ومسلمين وفنانين وادباء ومناضلين وسياسيين ومشغولين بالانتخابات ومشغولين باللي راح واللي عرضنا عن هذا العلم النافع عرضنا عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم عرضنا عن ما نحتاج اليه عارفين ان واحد يكون محتاج غزاء او محتاج دواء ثم هو يعقد عن الغذاء النافع ويعقد عن الدواء النافع الى شيء غير نافع هذا عنده في عقله اشكال ان الانسان كلنا يحتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت بل البشريه جمعاء تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا ندخل على حاجة البشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب تخيلوا إن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض كل إلى أهل الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الله سبحانه وتعالى خلق آدم خلق آدم هو أبو البشر وآدم كان نبي يعني أصل البشر كانوا على التوحيد سيدنا آدم من، من، من بعد موت آدم عليه السلام ضلت الناس وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ارسل رسول فضل الناس والناس ضلت وعصت الرسول فربنا سبحانه وتعالى ارسل رسول فبعد كده الناس, الناس ضلت مره مره اخرى وهكذا الله سبحانه وتعالى كلما بعث رسول الناس او نسى الناس وتناسا عبر العصور فحتى كانت بعد بعد سيدنا عيسى عليه السلام بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام باكثر من 500 سنة نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم على بعضهم وعجمهم كان الرساله في هذا الوقت كانت في انبياء بني اسرائيل عند اخر انبياء بني اسرائيل نبي الله عيسى الذي رفعه الله سبحانه وتعالى ولم يتحمل بني اسرائيل هذا الدين لم يتحمل بني اسرائيل الرساله لم يتحمل بني اسرائيل ان يقيموا عبوديه الله سبحانه وتعالى منذ ان كانوا مع موسى عليه السلام لما قالوا اذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعدون ولما لم تخلوا عن عيسى عليه السلام ولم يستطيعوا ان يستطيعوا ان يدافعوا حتى رفعه الله سبحانه وتعالى إليه الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب ثم أذن الله سبحانه وتعالى في أن يرحم الخلق يترى كيف سيرحم الله الخلق رحم الله الخلق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المقت تخيลوا يا مواعين أن وجود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع مقت عن العالمين إن ربنا سبحانه وتعالى رفع المقت عن إيه إيه هذه إيه إيه الأرض ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعثو الله هدى ونور بعثه الله سبحانه وتعالى معلما ناصحة بعثو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى بعث الله, النبي بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين عظيم هذا الدين الإسلامي العظيم الذي أعاد للناس حقائق الحياة الذي أعاد للناس معرفة الحق والباطل الناس في ممارساتها الحياتية ممكن يعني مش بس الناس بل حتى الحيوانات يعرفون الضار والنفع بالحس يعني ممكن حيوان يعرف هو ايه يأكل ايه ما يأكلوش ممكن اعزكم الله اي حيوان يعرف الفرق بين الشعير والتبن يعرف الفرق بين, الـ بين, الـ بين التراب وبين الغذاء النافع الذي ينفعه ده بالحس معروف أن يعرف النافع والدار لكن أبداً لا يعرف ما يستطيع أن يحتاج أو لا لا أبداً لا يعرف لا يستطيع أن يعرف ما يحتاجه في معاشه ومعاده في جنته وناري لا يستطيع أن يعرف النافع والدار إلا من كبل الرسل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليعلم الناس الحق وكان أعظم رسول عبر التاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء العالم أشرقت شمس الرسالة على العالم فما من ناجي إلا وقد تضلع من هذه الرسالة وما من هالك إلا وقد رفض هذه الرسالة فجعله الله سبحانه وتعالى قسمة بين الجنة والنار يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكفو بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل النار وسنتكلم في هذا في عنصر لوحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمة بين الجنة والنار النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس إلى رسالته أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشرار أعظم من حاجة الناس إلى الشمس والقمر والرياح والمطر بل ولا كحاجة الناس إلى الحياة يعني الناس تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تحتاج إلى الأطباء وأكثر ما تحتاج إلى الشمس والقمر والهواء والماء لأنه بدون هذه الأشياء الإنسان مباما يموت الإنسان لو ما فيش أكل ممكن يموت لو ما فيش طبيب ممكن, ممكن المرض يتضاعف لكن بدون النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان كل الإنسان سيهلك بدون رسالة الناس تتعرض لدمقة الله تتعرض لسخة الله تتعرض لخسران الدنيا والآخرة فالدنيا زائلة زائلة لكنه أيضا سيخسر الآخرة بدون الرسالة فالرسل هم وصائط الله بينه وبين خلقه في أمره ونهيه هم مستفراء بين الله وبين عباده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما انا رحمة مهداة ربنا سبحانه وتعالى قاله لقد كتبنا في الزبور من بعد الزك ان الأرض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه كتب في الكتب السابقة كتب في الكرآن من قبل التوراة ك... ومن قبلها التوراق كتب في الكتب السابقة كتب في الزابور زابور داود ومن قبله كتب السابقة من التوراة والإنجيل ان الأرض ان الجنة يارثها عبادين الصالحون او أن الأرض هتي... أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأهل العبادة والصلاح قال ان في هذا لا بلاغ أي أن في هذا الكرآن لا اي أي أن في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا القول الثقيل الذي لم يتحمله أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أحد من البشر عبر العصور أن يتحمل هذه رسالة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذا أي أن في هذا الكرآن لبلاغا لقوم عابدين أي أن من تتبع الكرآن ومن عاش بالكرآن ومن طبق كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن فإنه سيبلغ الجنة فإنه سيبلغ مراده فإنه سيكون في أعلى الدرجات ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق فهذا هو الصراط المستقيم ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خاردا فيها فطاعة الله ورسول ومعصية الله ورسول إيه إيه إيه هو يحددان مصير العبد ان النبي صلى الله عليه قسمة بين الجنه والنار النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى ان في هذا لبلاغا لقوم العابدين قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اي ان الله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمه العالمين اي ان الله سبحانه وتعالى ما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ليرحم العباد النبي الله عليه وسلم يا جماعه تسلم الارض عايزكم كده الحياه السياسيه ان العرب كان يقتل بعضهم ببعض كان يقتل بعضهم ببعض كان الناس ممكن تقيم حروب على اي حاجة كان عندهم السعداد يعيشوا مثلا 30 سنة بيتقتلوا عشان بقر عدتوا واحد مثلا بصيلها بصة مش هلوة فالناس كان عندها استحلال الدماء بطريقة غير عادية النبوة السلام بيحذر يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضروا بعضهم ركابة بعض كان ده دائم الكفار ان هما بيضروا بعضهم ركابة بعض كانوا بيتسرعوا على اي حاجة يعني مش على بيتسرعوا بيتصرفوا على ما هو من ذلك بكثير اي حاجه بيتصرفوا عليها الحاله الاجتماعيه كان في زنا كان في كان عندهم اصناف للزنا يعني كان كان الجواز عندهم كان الزنا بيسموه جواز يعني كان في اربع اصناف من المعاشره بين الرجال والنساء ثلاثه منهم زنا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان هذا زنا حرمه الله سبحانه وتعالى كانوا ده بيسموه جواز غير بقى اللي كان بقى بالنسبه لهم بقى اسمه زنا كان الحياة فيها كثير من المعاصي كثير من الفساد كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعبدون الأوثان كان منهم عباد صليب ومنهم عباد نار ومنهم هذا أهل الأرض وقتها فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم وسنيين فيهم ربوبيين فيهم صابئة وفيهم عباد ملائكة فيهم عباد الشياطين والجن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء فخاطب الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم كل هؤلاء يعني نزلت آيات الكرآن للإنس والجن بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين للإنس والجن فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية رحمة لكل هؤلاء فخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الشرك الوثنيين اللي بيعوض الأصنام وقال الذين أشكوا لو شاء الله ما أشكنا ولا أبؤنا ولا حرامنا من شيء كذلك قال الذين من قولهم حتى ذاقوا بأس، بأسنا خاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكرآن اليهود ويا ايها الذين هاد ان زعمتم انكم اولياء لله الناس فتمنوا الموت ان صادقين ولا تمنوه بما قدمت ايديهم خاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب النصارى الكتاب تعالى والى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الى الله ولا نشر به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من الله خاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب عباد الملائكه اللي هم قالوا بنات لله سبحانه وتعالى وخلقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يشرك خاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الربوبيين واحد كان يراح لنا مع السلام وقول رسول الله هو اي اي انا انت رسول من عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى فيه أنه صاحب اي اي اي اي اي فكرة في مسألة أنه يعرف أن الله رب هو مؤمن بأن ربنا رب بس نشر من ربنا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماء قال له هو مين, مين يخلق عندك قال له الله سبحانه وتعالى قال له طب لو انت ضللت في الطريق مين يهديك الطريق قال الله سبحانه وتعالى قال له طب لو انت محتاج فلوس ومحتاج رزق مين يرزقك قال الله سبحانه وتعالى العربي مؤمن ان ربنا هو اللي بيخلق هو اللي بيرزق هو اللي بينجي ويهدي ثم هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يعبد الا الله إذا انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هو يخلق فانه لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى ام خلقكم رسائن أم هم الخالقون خاطب القرآن هؤلاء الذين كانوا يشكون في قدره الله سبحانه وتعالى ويشكون في المعاد خاطب القران الجن كل وحي الينا واستمعنا فهو من الجن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل رساله في مخاطمة كل هؤلاء يعني كون تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مش هيروح لنبي من لقوم الاقوام يعني كل نبي من الانبياء راح لقوم يا سيدنا ابراهيم راح أقو... لقوم سيدنا ابراهيم كان امه لان سيدنا ابراهيم راح لمجموعه اقوام وحقق عبوديات لم يحققها احد يعني سيدنا ابراهيم لما نظر عباد الكواكب ونظر عباد الأصنام وذهب إلى ملك مصر وذهب إلى سسيرة العرب وبنى بيتا لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته اعظم من سيدنا ابراهيم كانت رسالته اكبر من سيدنا ابراهيم سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته للعالمين يعني هيخاطب الجن بطوائفهم هيخاطب البشر بطوائفهم هيخاطب اليهود بطوائفهم هيخاطب النصارى بطوائفهم هذه رساله رساله عالميه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير كل شيء النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام تسلم يا جماعه الحياه تسلم الكعبه على 360 سنه تسلم الحياه الحياه الاجتماعيه في غايه الفساد الحياه الاقتصاديه في يفسد الناس يتعامل بغيبه ناس بتشرب خمره ناس بتزني ناس بتقتل بعضها لو قتل بعضها بعض الناس لا يحترمون شيء لا يعظمون شيء ماديين في غايه الماديه ما عندهم ما فيش ما فيش اله, إله بيعبد هم ماهمش ما يعرفوش ان لله لا وتصرف في الكون ما يعرفوش ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويرزق ويعطي ويمنع هو مش مش شايف حاجه اصلا فبالنسبه لي بالنسبه له يرتب حياته على ان فيش اله ففي غايه الماديه يرتب حياته انه هناك إله يجيب دعاءه. حياته أن عبادة الأليهة لا تنفع ولا تضر هو أصلا يعرف, يعرف انها لا تنفع ولا تضر. ومع ذلك هو في بروتوكول كده. لازم يبقى فيه حاجة اسمها عبادة. فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة. الله سبحانه وتعالى. كل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. واتبع تهتدون. فمن أراد الهداية فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا إن من أراد الهداية فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم من أراد النجاة فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصل إلى القرب الله سبحانه وتعالى من أراد حب الله سبحانه وتعالى فليطيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وس أنا ما عنديش حكم مختص بالعرب ما عنديش آية مختصة بالمجموعة دي دون المجموعة دية النبي صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماو... السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلك كل شيء فقدره تقديرا فربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن رسالة للعالمين يخاطب بها الجميع يعني ما فيش حد أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحد كلنا يحتاج إلى نسلة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما تكلم عن ilfi صلى الله عليه وسلم وشرف ilfi صلى الله عليه وسلم وحاجة العالمين لرسالة ilfi صلى الله عليه وسلم إيه إيه قال الله سبحانه وتعالى وإذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال وأخذتم على ذلك إسري قالوا أخرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فالله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على جميع الانبياء أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ الله اذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب ونحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لما معكم لا به ولا تنصوننه قال اقرتم واخذتم على ذلك اصر قالوا اقرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فاخذ الله سبحانه وتعالى على النبي صلى على جميع الانبياء العهد والميثاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث فيهم انهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن رساله النبي صلى الله عليه وسلم كانت رساله قوي جدا النبي عليه كل شيء غير احوال العالم يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير الناس الناس كانت بتعتقد ان الاصنام بتنفع او بتعتقد ان الملائكه بنات الله او ان ابناء الله او ان عذير ابن الله او المسيح ابن الله كانوا بيعتقدوا خزعبلات فغير النبي صلى كل هذا حتى إعادة للناس التوحيد أنه لا إلهة إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله وأنه لا يُعبد føضي الله وأنه لا يملك نفع ولا ضر إلا الله سبحانه وتعالى كل, ن... كل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر يعرفين لما النوع صلى الله قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الجن والإنس من المشركين والكفار و... و... والشيطين اجتمعوا عليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا يعني متأذرين من متناصرين الناس حاطه ايديهم في بعض عشان يدافعوا سنه النبي صلى عشان يدافعوا قيمه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. لكن النبي صلى كانت عزيمته اقوى من الجميع كانت قوته وشجاعته اعظم من الجميع كانت عبادته اعظم من كل عباده النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال أعظم العبادة عبادة داود عليه السلام فإنه لا أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من داود عليه السلام حتى في العبادة ألا وإني كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني لله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا داود كان بي يسبح الجبال تسبح معه والطير وألان الله الحديد سيدنا داود ربنا سبحانه تعالى أعطاه ملك أنه ألان الحديد وسيدنا سيدنا داود كان بي بي بي بيصوم يوم ويفتل يوم سيدنا داود كان بيقوم لله كل, كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كانت كان قيامه أعلى من قيام داود وكانت شجاعته أعلى من شجاعة داود وكانت عبادته أعلى من عبادة داود نعم صلى الله عليه كان بيطلع فوق الجبل يعود يا ربنا أيام طويلة من يقدر على ذلك؟ يعني إلا واحد تخيل كده نفسه هيقعد في بيت لوحده الناس في الكورونا معزولة فهيقول لك مش قادر يا يا انت بتنزل في الشارع ليه انت يا ابني عندك يقول لك مش قادر مش قادر اقعد في البيت يا ابني انت هدور الناس وهدور نفسك اقعد يقول لك مش قادر حاسس ان انا كتير من الناس نزل لانه مش قادر مش قادر يقعد مع نفسه تخيلوا بقى انك قاعد في جبل لوحدك من يقدر على ذلك في وسط هذا الجو الصعب كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد النبي صلى الله عليه وسلم ما تاك يوما الا وقام فيه لله سبحانه وتعالى كان قام الليل فرض عليه واليوم اللي ما كانش بيكون في صلى الله قام الليل يوما بآية حتى شوفوا عظمة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلأ لحياته. ثم بلل قميصه ثم ابتلت الارض من حوله وهو يبكي لله سبحانه وتعالى وهو غفر له ما تقدم من ذنبه النبي عليه الصلاه كان شجاعا صحابه اللي هم الصحابه اللي هم الاقوياء وانا هكلمكم دلوقتي ازاي الصحابه امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وازاي عزوا النبي عليه الصلاه وازاي نصروا النبي عليه الصلاه وازاي اذوا النبي صلى الله عليه وسلم وازاي فادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الصحابه بيقولوا احنا كنا اذا اشتد الوطيس احتبينا برسول الله الصحابه ما واحد فيهم يجرؤ وهو من هو في قوته هو يطلع ان هو يجهر بالحق امام الجميع النبي صلى الله عليه وسلم جاهر بالحق بين ازهرانيهم سيدنا موسى لما بنو اسرائيل تخلفوا عنه وقالوا له اذهب انت وربك فقط لنا اننا هكنا قاعدون ذهب واشتكى الى ربه وقال ربي اني لا املك إلى نفسي واخى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له احنا مش معاك او لما ظن ان الناس ممكن تكون خايفه ان هي تطلع معاه قال والله لا وقتلهم حتى تنفرد سالفتي النبي صلى الله عليه وسلم علم العالم الشجاعه علم العالم القوه علم العالم الرحمة كان صلى الله عليه وسلم لا يهاب أحد في الله. نبع صلى الله عليه وسلم ابو جاهل وعجبة بن معيته والوليد بن مغيرة كل سادة مكة أعدين في الكعبة والنبع صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الكعبة وقال الله أكبر ووقف يصلي. قالوا لو لم تصليش هنا فجاء في اليوم الثاني ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى قرروا أن هما يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء العجبة بن معيته ورمى عليه أمعاء الجمل وخنأ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته وقوته علم أصحابه أن يكونوا شجعانا فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى عليه السلام لأنهم رأوا نموذج لم يره أحد في العالم نموذج النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصديق يقول الأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فدافع الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكل تكالم على النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الصديق حتى لم يؤلم واجهه من كفاء من شدة الدم وهو يقول اتدربون رجلا ان يقول ربي الله فدافع عن ابو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب علي بن طالب الشجاع القسوره المقدام علي بن ابي طالب هذا الرجل الذي خلع الباب بخيبر علي بن ابي طالب اللي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الله عليه وسلم بروحي بيقول الصديق خير من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، إذن كان معموس عليه السلام، وأبو بكر الصديق جهر بإيمانه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة نموذج مبهر، نموذج عظيم، أعظم خلق الله، أعظم من ماشه على الأرض الرحمة المهداة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. كل الناس يحتاج إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الناس أن يعرفوا الحق من الباطل إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد. يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم نبع سلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بيقول عن عيسى عليه السلام في آخر زمنه ينزل فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم عيسى وهو نبي من أمبياء الله الله أعطاه الله سبحانه وتعالى معجزات باهرة أن يأخلق لكم من الطين يكاية الطير فينفقوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله إن سيد عيسى ربنا جعل له أنه يخلق طين ويكون طير ثم ينفقوا فيه فيكونوا طيرا ده إيه القدرة المبهرة دي المعجزة العظيمة دي الخارق العدل الكبير ده وهذا سيكون أيضا في آخر زمان مع المسيح الدجال أنه يأتي برجل في فيقسمه نصفين ثم يكون له كن أعطى الله سبحانه وتعالى خوارك أعطى الله سبحانه وتعالى أحيان خوارك لأهل الطاعة وأحيان خوارك لأهل المعصية ابتلاءا للناس الناس بدل ما تعرض ربنا سبحانه وتعالى عبدت عيسى عليه السلام سيدنا عيسى في آخر الزمان ينزل إلى هذه الأرض ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيقول تشريفا او إكراما لهذه الأمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سي... المنبي يوم القيامة إلا ويحشر حتى إبراهيم الخليل حتى داود العابد إلا حتى موسى إلا ويحشر تحت ريواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل أنبياء يوم القيامة كل البشر يوم القيامة الأنبياء والمرسلين حتى الأول العزم من الرسل اللي هم إي إي إي إي سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح يحشرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم لما النسى وي έلятوا anبياء تولوهم نفسي نفسي اشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالحساب اشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى فإذا بالجميع يقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضب النبي اغضب مثله قط وإني أخاف نفسي نفسي كل النبي والأنبياء يستحي يستحي إن هو يقف بيناد الله يشفع للناس بهذا المقام إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنا لها صلى الله عليه وسلم يقول انا لها انا لها ويكف النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش للنبي صلى الله عليه وسلم يا حامل هم في الدنيا وفي الاخره يعني النبي عليه الصلاه لما كل نبي من الانبياء دعا, دعا كان له دعوه مستجابه على قوم سيدنا نوح قال ربي لا تترك على الأرض من الكافرين دياره سيدنا نوح قعد 950 سنه يدعو إلى الله 950 سنة صبر صبر عظيم النبي عليه الصلاه والسلام لما لما قومه ادموه وضربوه النبي قال رحم الله نبي من الانبياء ضربه قومه حتى ادموه كنوح عليه السلام تخيلوا ان سيدنا نوح مع كل الصبر ده لما اذن له انه يدعو قال لا تذر على الارض من الكافرين ديارا سيدنا موسى لما صبر على بني اسرائيل صبر شديد ومع ذلك سيدنا موسى قال لما لما علم ان فرعون لم يؤمن قال ربنا اطفس على مواليه واجعد على قلوبهم واجعد فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم النبي عليه لما أذن له في الدعوه قال ربي امتي امتي قال ربي امتي امتي صلى الله عليه وسلم كلنا يحتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ارسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونديرا وداعا الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به رسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عمية واذانا صمة وكلوبا غلفة فأشكت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الزل والصغار على من خالف أمره أرسلها وعلى حين فترة من رسل ودروس من الكتب حين حرفت الكتب وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم وحكموا آراءهم وأهواءهم بين عباد الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهذا الله سبحانه وتعالى به من الخلائق وأوضح به الطريق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في الكبور مسؤولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يا جماعة لما تموت هتتسأل من ربك وما دينك وما النبي الذي يبعث فيكم إحنا ورمين إحنا ورى مين؟ إحنا نتبع مين؟ مين قدرتنا؟ ومين أسوتنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللعبة الكورة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا المغنيين والمسلين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللمنوضلين والأدباء؟ مين قدرتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من أربعين موضع يامر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه على امر بطاعة القران باتباع القران قال كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك ما في صدرك حرج منه وتذكره المؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون فامر باتباع القران وامر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لان القران الا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القران والقران امر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم دول متلازمتين يا جماعه أي حد بيحاول يفصل ما بين القران وحديث النبي صلى الله عليه وسلم او بيحاول يفصل ما بين القران وسنه النبي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القران والله سبحانه وتعالى امر في القران بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم <تكلمات> وبالتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قال فليحذر الذين يخالفون عن قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يعني ناس كده بتتسلل يختاروا عارفين عمر بن عبد العزيز كان بيناظر خواج بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ولا تتبعونه في ولا تتبعونه في, ولا تتبعونه في الاحكام يعني انت بتتبع النبي عليه في انها اصلي ازاي ولما يجي امر اقتصادي ولا امر سياسي ولا أمر اجتماعي ولا امر شاي لا لا لا انا الحديث ده غلط قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الحسن وقتاذة تصيبهم فتنة فتنة في الدنيا يعني ابتلاء يعني بيخلف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في دنيا يبتلى ابتلاء صعب كتير من الناس مش عارف سبب البلاء فيه أو يبتلى في دينه أنه ينزل عليه المصائب قال الحسن الكفر إنه ممكن يكفر بسبب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يظل يبتعد يبتعد يبتعد يبتعد حتى يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الفلاح قال الذين أتيناهم الكتاب يتلونه وحق تلاوته وليك ومنون به إيه إيه قال الذين يتبعون جسول النبي الأمي الذي يجدونها مكتوبا عندهم في التقوات والإنجيل يأموهم معروفة نهوا عن المنكة ويحل لهم الطيبات ويحكم عليهم الخبائس وأضعوا عنهم مسجول الأغلال التي كانت عليهم فالذين يمنوا به وعزجوه ونصجوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا مين المفلحين يا جماعة؟ مين المفلحين؟ الذين امنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ان يا جماعه المفلحين اهل الفلاح اهل النجاح واحد فلح واحد نجح احنا عندنا الفلاح ده اللي خد رساله ماجستير اللي خد دكتوره اللي خد بورد اللي خد زماله اللي بقى في مكان عاليه اللي تولى منصب ربنا بيقول انه لا المفلحون من المفلحون الذين عزوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين اذوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين انتصروا للنبي صلى النبي صلى الله عليه أمنوا بالنبي صلى الله حتى يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم فليامن املوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء الذين استسلموا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان قول المؤمنين دعوا إلى الله وسليا يحكم لهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك هم المفلحون اولئك هم المفلحون ان الناس لما بيجي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع حديث النبي عليه الصلاه سمعنا واطعنا ابو بكر الصديق سمع مواقف من مواقف النبي على السلام قال إن كان قد قال فقد صادق إحنا عندنا ناس لما يجيلوا أي حديث مش عاجبه أو أي آية مش عاجبة يقول لك لا لا دي ملغية لا, لا لا دي غلط ده الصحابي أصلا غلط ده النبي على كمان غلط إي إي إي يعني ناس عندنا معدية في ناس وصلت ل ل ل لأبعاد مختلفة في التعامل مع الوحي وتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إي إي إي يبنا سبحانه وتعالى علك الفلاح على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح على الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح على عدم الاستئزان من النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة النبي صلى الله عليه يعني لو نمع سيئن بيؤمر بحاجة ربنا سبحانه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازة يتسلل عافين يتسلل عافين الواحد يتسلل بيمشي خفية كده من غير محد يأخوا باله لوازة يعني مستطر بغيره يعني واحد طالح يوم طالع وراه لما يجي امر شرع يقول لك ما ليش الثنة مستقرن الثنة مش قادر الثنة والله كنت تعبان الثنة عندي ظرف يت ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب يا جماعة。الموضوع مخلفة النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع طاعت النبا والسلام ده كثير في الكوان يعني حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة ماسة مثل ما بعث الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيث كمم.. من العلم والهدى ربنا سبحانه وتعالى بعث النبا والسلام بايه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم well بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والهدى العلم ان النبي صلى الله عليه ناس حقائق الحياة يعلم الناس عن ربهم يعلم الناس من هو الله سبحانه وتعالى وما صفات الله سبحانه وتعالى وما الطريق المؤصله الى سبحانه وتعالى يعلم الناس اوامر الله الشرعيه يعلم الله يعلم الناس الاوامر والنواهي ويعلم الناس طريق الوصول وطريق الانحراف ويعلم الناس سواب الله وعقابه فهذه فحوة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كان مثل غيص عارفيني النوع صلى الله شبه شبه العلم وأنه شبه رسالة بإيه وربنا سبحانه وتعالى شبه في الكرآن نفس التشبيه ده قال أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها إن او قصيب من السماء فيه ظلماته فشبه رسالة والوحي بالإيه بالمية. المية رمعة وجعلنا من المياه كل شيء حي الأرض بدون مية تموت الأرض بدون مية لا ينبت فيها زرع ولو لم ينبت الزرع لا ينبت الزرع ولا ينبت زرعnia ولا ينبت زرع ولا ينبت زرعResلولّواللومات ولو لم تكبر الحيوانات لما استطاع الإنسان يحول كيف يعيش الإنسان بلا حيوانات وبلا نباتات. كيف يعيش الإنسان بلا ماء الله سبحانه وتعالى أنزل الماء وجعل في الماء كل شيء حي النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه رسالة بيقول مثل ما أبعثني الله به من العلم والهودة كمثل غيس الغيس ده مش المطر يعرفين أبو عبي يستغيث ده مطر في وقت جد اللي هو الناس محتاجة هتموت وهكذا الناس الناس تحتاجوا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة فلا يدخل أحد الجنة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن أهل النار وكيف نال نا ندمون يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلة لقد اضلني عن ذكري بعد اذ وكان الشيطان والإنساني خذوله هيندم اول ما يندم ان هو ما كانش تابع للنبي صلى الله عليه وسلم هيندم اول ما يندم ان ما صاحبش ناس بيتكلموا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم هيندم اول ما يندم على اصحابه اللي ما اللي ما خدوش لسنه النبي عليه اللي ما علموهوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا هيقول يا ريتني مع رسول إن, ان الناس هتدعي يوم القيامه على بعضهم البعض يقولوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبارنا فاضلونا السبيله ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا لانهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم يوم القيامه يندمون على ترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام دعوه النبي صلى مطر لما الأرض كانت جد مفيش فيها مطر خالص اللباتات جفت والحيوانات ماتت والبشر كادوا أن يهلكوا فجأة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبيه الغيس علمهم الحق من الباطل علمهم الإخلاص علمهم الصدق علمهم البر علمهم سرعة الأرحام علمهم العفة علمهم أوامر الله سبحانه وتعالى علمهم العدل علمهم الإحسان علمهم الصدق علمهم حق الديف وحق الجار علمهم يتعاملوا مع عادائهم ازاي علمهم يفكاروا ازاي علمهم عادات مجتمعية علمهم عادات اقتصادية علمهم عادات سياسية علمهم يتعاملوا مع بعض ازاي علمهم يتعاملوا مع الوحي ازاي علمهم يتابعوا كلام ربنا ازاي علمهم ليه يتخلقوا وهيتخ... وهيتحاسبوا ازاي علمهم كل شيء علمهم في مخلكوا والى أين المصير علمهم كيف الحساب وكيف الجزاء ما تاكا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا وقد وضح كل شيء فتاكاهم على المحجة الويضاء وقال تاكت فيكم ما إنت مسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي النبي صلى الله عليه وسلم عظيم العالمين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد في الكون مشى على الارض حقق عبوديه الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لا يتحمله احد تحمل اللهم من الاحزان يعني اولاده كلهم ماتوا في حياته النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ماتوا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام احب خديجه فماتت النبي صلى الله عليه وسلم احب حمزه فمات النبي صلى الله عليه وسلم اولاده كلهم ماتوا في حياته النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام قلم شديد النبي صلى الله عليه الصلاه عرض نفسه على كل الناس وهو من هو النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام افضل نسب في قريش يعني أفضل انس بالعالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على الناس وده يستهزأ به وده يسخي منه ربنا سبحانه وتعالى قال نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجرون فأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يستر القلم القلم ده مع أداة العلم العلم بيقيد بالقلم العلم إما علم في الأزهان وإما علم في الأعيان في الحقائق في الواقع وإما علم في اللسان واحد وإما علم بالبنان اللي هو علم, علم الكتابة ربنا سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض القدر ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالقدر أقسم قدر الله والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويرى كل شيء قبل ان يخلق الخلق هنا لما أقسم الله سبحانه وتعالى بسعة علمه قال نون والقلم أي وما تكتب الملائكة من أقدار العباد قال والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك مجنون أقسم الله سبحانه وتعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عاقل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أنه قال وإنك لعلى خلق عظيم فأقسم الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسترون ثم كان جواب القسم جراب القسم ثلاثة ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم نفى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم المسبة قال ما أنت بنعمة ربك قاله عن نبع صلى الله ساحر وقاله عن نبع صلى الله سلم كاهن وقاله عن نبع صلى الله سلم مجنون فربنا سبحانه وتعالى, وتعالى بيقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون الله سبحانه وتعالى امتنى على هذه البشرية بأعقل الخلق وأحكم الخلق وأرحم الخلق وأشجع الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قويا في الحق لا يهاب شيء وكان رحيما بالضعيف، كان رحيما بالطفل، كان رحيما بالمساكين والضعفاء، كان تأتي الجارية، واحدة ما تعرفوش تأتي فتأخذه في حاجتها، ومين يعرف يدخل على حد يتكلم معاه؟ إنما مع على السلام كان أي حد يدخل عليه، كان يعني كان عرب يدخله، واحد مرح مسكه كده مره بقول له اعطني، اعطني من مالي لا ليس من مال أبيك ولا من مال أمك، إنما على السلام صبر على هذا، وإنما على السلام مره بيقسم المال فواحد قال له إيه ده؟ ده مش عادل، وكان هذا أول من فصل من فصل الدين من فصل القران عن السنه النبي عليه الصلاه والسلام ده كان اول الخوارج اللي هو فصل القران عن سنة النبي عليه بيقول النبي عليه الصلاه والسلام ربنا ما قالش كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويليك من يعدل ان لم اعدل قال له اذا كنت إنت يعني انت افهم القران مني اذا كان ربنا ثقال يامنني من في السماء اذا كان ربنا بعثني لاعلمك ما هو العدل جاي تقول لي انت ما طبقتش العدل كانه هو افهم للقران من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصل سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع على القران فقال اعدل يا محمد إن هذا ما أريد به وجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أذيب أكثر من هذا فصبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصبر وصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان الحم بالضعفة كان يجي طفل نوع السلام كان يعدي في الشرع لأطفال يسلم عليهم ويقوم ركبه ويوصلهم ويضحك معاهم ويقابل طفل بعاية طبطب عليه دخل نوع السلام على, على, على ابن بنته زينب بي بي بي بي بي بي بي بتنازعه سكرات الموت بيموت يعني خلاص هو واحد ما ما في آخر لحظة من لحظات حياته فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة هم فاهمين النبع الصلاة قوي شجاع فوجدوا النبع الصلاة بيبكي فقال عبد الرحمن ابن عوف أتبكي يا رسول الله قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء قال له دي رحمة واحد دخل النبع الصلاة بيقول له إيه ده هو أنت بتقبل ابنك ده أنا عمري ما قبلت أبنائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل إن نزع الله رحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة الذي فداه الجميع أبو بك السليك وقف يدافع النبي صلى الله عليه وسلم بحياته أبو بك السليك لما جاءه خبر عن النبر السلام قال ان كان قد قال فقد صدقه بهذا هو الصديق عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لما جاء فيه واحد شيطان اسمه عمير بن وهب كان بيسموه شيطان كريش هو بعد كان أصبح صحابي عمر بن الخطاب لما شاف من الشياطين يعني رجل تكتيكي خطير رجل ب ب يعني يعرفين المقاتل الصامت أو القاتل الصامت كانوا بيسموه شريطان كريش يعني ده كان قتال قتلة كان خطير فأول ما دخلوا عمر بن وهب عن نوع عمر بن خطاب خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عمر بسيفه يدفع عن نوع السلام حتى إذا طعنه يكون هو المطعون يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدي النبي صلى الله عليه وسلم حمزه بن عبد المطلب لما عرف ان ابو جهل سب النبي وعصم راح ده ابو جهل وقال اتسب على ديني واعلن اسلامي في هذه اللحظه الزبير بن عمر لما عرف حد اذاه شهر سيفه في مكه مكه جماعه ما كانش فيها قتل اصلا مكه انما عصام وربنا قال انمتى الذين قال لهم كف يديك وامقيموا الصلاوات والزكاه قال لهم ما حدش ييد على اذاء هؤلاء واقيموا الصلاوات والزكاه الزهريب عوام شهر سيف وانطلق في ناسم قبل الزهريب بيتحك فابوله يا رسول الله أنت حي قال له أيوة أنا حي أنت اي راح فين قال له سمعت انهم هزروك قال له قد أقاتلهم لما رأوا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بيقول عبد الله بن مسعود كان, كان ضعيف قبل الإسلام وكان رجل يعني من سافلة القوم قبل الإسلام لكنه أصبح بعد الإسلام رجل من أكابر القوم رجل حافظ كتاب الله ورفع الإسلام من شأن عبد الله بن كان Finn Mafood وهو عبد الله Saro 안돼 بيقول هذا موتقا صعب يا رويعي الغنم يعني مش حقاب يقولي حتى اجعل غنب يقولي يا رويعي الغنب يعني بيصغره عبد الله更 ow'd beyacool لقد شهدته مشهدا في البخاري لقد شهدته للمقدار بن أسود مشهدا اود لو كانه لي لو كنتو اي انا صاحب هذا المشهد بالدنيا وما فيها بيقول انا شفت مشهد من مشاهد نكداد أتمنى ان انا اكون مكان المجداد أخذوا مني كل حاجة في الدنيا. إيه المشهد ده؟ مشهد يوم أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه النصرة. قال لهما أنا محتاج نصرتكم. أنا محتاجكم معايا. فوقف المجداد وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى. اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. سعد بن معاز لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النصرة قال يا رسول الله خز من, من أموات ولنا ما شئت سالم من شئت وعادي من شئت أعطي من شئت وأحرم من شئت إياك تقصدنا يا رسول الله والله لو بلغت بنا برك الغماد والله لو قاتلت معنا حتى بلغت برك الغماد لقاتلنا معك البراء بن معرور لما النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الناس في باعة العقبة بيقول لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فواحد واف قال نقاتل الأحمر والأبراء قال له احنا كده معناه أن احنا نقف قدام العالم فقال البراء المعرور ربح البيع يا رسول الله إنا أهل عزة إنا أهل قوة إنا أهل منعة يا رسول الله إنا معك فقال ابسطي هذا كان يبيعك يا رسول الله هذه مواقف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم جيبه بن بنت كعب لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيتاذى انطلقت تدافع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرها ابنها كان جريح ابنها كان بيعيط في غزوه أحد ابنها كان كان بينزف دم في غزوه أحد ومع ذلك تاي كانت ابنها ينزف وانطلقت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم النبي صلى الله كان حريص على الجميع عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمنين اؤف رحيم راوا وقفه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم راوا معاملات النبي صلى الله عليه وسلم راوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد المعظم في السماء والارض فكانوا يتبادرون إلى أن يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم إن عارفين يا جماعة في آخر لقطة من لقطات مشهد صراحة يخليك تقف تفكر والله هو إزاي, إزاي عمله ده إزاي قدر يعمله ده سعد بن, سعد بن ربيع ده اللي هو لما كان أول هجرة النبي صلى الله عليه ده صحابي من الصحابة لما كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ربيع ده قال لعبد الرحمن عوف خد نص مالي قال له بص اللي انت عايزه أنا, أنا معاك، الرجل ضرب مثال عظيم في الأخوة، سعدني ربيع في غزوة أحد لما شاهد إشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كتل، سعدني ربيع انطلق، يدافع، يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل، فضل ليقاتل لي. لحد ما مات، وهو بيموت في آخر أنفاسه، وقف يقول لأعذر لكم عند الله، بيقول للصحابة لأعذر لكم عند الله ان خلص إلى رسول الله وفيكم عين تترف، وهو في آخر لحظة من لحظات حياته بقول لهم دفعوا عن النبع السلام بعمركم دفعوا على النبع السلام بحياتكم في آخر مشهد من مشاهد الحياة خبيب بن عدي مصلوب وهو كان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل غدرا ولما أخدوه أسر خبيب بن عدي ده وقبل ما اقتنوه غدرا صلبوه وبعدين حب مشريكي كوريش ان هم يعني يستهزاؤوا بيه ويسخروا منه فبيقول له خبيب انت مش ندمان انت مش كنت زمان فينا راغل صاحب مكانة مش كنت زمان فينا مطاع عندنا مش كنت زمان لما بتيجي كان كلنا بنتعامل معاك حلو الوقتي عجبك اللي انت فيه ده انك مصلوب وهتتقتل كمان دقايق اتحبوا ان يكون محمدا مكانك فقال لا والله ولا أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكه ولست ابالح ان اكثر مسلم على اي جنب كان في الله مصريع ذاك وفذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شل الممذعي ان الصحابه ضربوا اورع امثله في نسخه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه من الحاجات السيئه ان احنا ما نكونش عارفين حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ما نعرفش عن النبي صلى الله عليه وسلم الا شبهات ان احنا ما نعرفش سيره النبي صلى الله واحد معدي في الشارع فعنده شبهه ما بين حديث وايه فيقول لك ده يوسف بيقول كذا بيقول كذا حاجة محزنه ومؤسفة ان شباب المسلمين وبنات المسلمين ورجال والنساء والكبار والصغار لا يعرفون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا كما يعرفهم اعداؤهم الا كما يعرفهم اهل الشبهات جماعة محتاجين ان نذاكر سيرة النبي صلى الله عليه <prioritize-> وسلم محتاجين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نعرف كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نؤاذر النبي صلى الله عليه <الله> وسلم احنا اللي محتاجين الله سبحانه وتعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم <والله>. الله سبحانه وتعالى. جعل معيار الجنه والنار وراء النبي صلى الله عليه فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة. جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله هو البينه قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. هو البينه رسول من الله يتلو صحف مطهره فيها كتب مقيمه وما تفارق الذين اوتوا الكتاب إلى مؤمن وكافر بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اصبح العالم ان يحدد موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم واما ان تعادي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو البينه النبي صلى الله عليه وسلم هو البينه نحتاج أن نتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ضل صلى الله عليه وسلم وما غوى النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فنفى الله سبحانه عن النبي الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى نفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه من قبل آضاء. إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأني أوتيت الكرؤان ومثله معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتكتم فيكم ما انت ممسكتم به لن تضلوا بعدي أبده كتاب الله وسنتي فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم احبوا النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا انكم لن تدخلوا الجنه إلا من وضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا من وضاء النبي صلى الله عليه وسلم فأو فاول من يحرك يحلق يحرك, يحرك, يحرك حلق الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وستسال يوم القيامه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين إنك أنت عشان نحقق الإيمان الذي يحمدنا الله سبحانه وتعالى عليه محتاجين نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا ومن آبأنا ومن الناس أجمعين قال الله سبحانه وتعالى إيه إيه إيه كل إن كان أباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأبنائكم ترفتمها وتهشرت ان تخشارنا كسادها ومساكن ترضونها أحبى إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتوا كثيرا إلى هؤلاء الشاتمين في النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى مؤ النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان بما استطاع خذل عنا ما يعني تقدر تتبعه أي نكايه تعرف تعملها اعملها أي حاجة تعرف تعملها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انشر كلام النبي عليه الصلاه انشر سنه النبي الناس اسمعوا دوس سيره النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا سيره النبي صلى الله عليه وسلم علموا الناس تهجموا الكتب قطعوا الفرنسويين قطعوا البضائع اعملوا فيهم نكايه اقتصاديه اضغطوا على الحكومات اي حاجة العرق تعملها إيه إيه إيه حتى إيه إيه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله أيها لكم واجزاكم الله خير